يُدس فيها السم بالعسل ظاهرها مزين وباطنها خطير تتعلق ب امر الحجاب وتتعلق باللباس الشرعي الذي تلبسه المراه المسلمة وهذا المدخل الذي يدخلون فيه على بنات المسلمين تحت عنوان ما تكلمنا عنه البارحة شو؟ الحرية الشخصية الحرية الشخصية ويقولون لها أن هذا فيه قمع فيه إجبار أنت حرة فيك تغطى شعرك فيك تكشف شعرك فيك تلبسي حجاب في كمية لبسي حجاب ليش الجبر ليش هذه حرية شخصية وهذا أين يقولوه في بلاد مسلمين بين المسلمين والأصل أن هذا يقال أين عند من يمنع الحجاب الأصل من يريد أن يتكلم بالحرية الشخصية المتعلقة بالحجاب أن يكون عند من يمنع الحجاب أن يذهب إلى فرنسا وإلى بعض الدول الغربية التي بين الحين والآخر تمنع طالبات الجامعات وبتمنع النساء إذا بدون يركبوا بالباص أو يمشوا في الطريق يرتدوا الحجاب أن يذهب هؤلاء إليهم ويقولون لهم أنتم تدعون أنكم أصحاب حرية شخصية في الواحد صاحب في يظهر مع مين ما بده ويتمشى ويعمل اللي بده إياه مع مين ما بده شو ما بده كيف ما بده ووقت ما بده انتهت الحرية عندكم عند الحجاب فمنعت النساء والبنات من لبس الحجاب الأصل أن هذا يقال هناك ليس هنا ليس هنا طيب ما الجواب على هذه الشبهة وأن الحجاب فيه إجبار الجواب يا في الله يعود بنا إلى المركزية التي ننطلق منها هل الذي يحدنا وهل الذي يضبط أعمالنا هي الحرية الشخصية هي ما أراه أنا كشخص جميل يمكن يطلع عند إنسان مضروب عنده الفطرة يقول لي يا شيخ لباس الراقصة لباس الراقصة اللي فيه عري بالنسبة لحرية شخصية طيب شو بدك بده المجتمع يقيس على حريته بده يقيس المجتمع على الحرية الشخصية التي هو يراها والثاني يرى أن لباس السباحة لباس المسبح هذا حرية شخصية فهذا هو المرجع طيب شو بدك أريد المرأة أن تلبس هذا اللباس هذا حرية شخصية والثالث يرى كذلك والرابع يرى كذلك والرابع يرى الإجبار التام بعدم إظهار شيء طيب إلى من نحتكم إلى من, من نرجع من المرجع عندنا فنرجع أيها الحبة في الله إلى الأرضية التي نحتكم كلنا إليه ونسأل من الذي يتكلم هذا كلام أنت مسلم من غير مسلم إذا غير مسلم الخضوع والكلام معك في هذا الأمر موضوع متقدم أولا نريد منك أن تؤمن بالله وبأسمائه فلا نتكلم معك بفرضية الحجاب أما إن كنت مسلم نسألك ما معنى الإسلام؟ هل أنت مؤمن بالله وبشرع الله؟ إن كنت مؤمنا بالله وبشرع الله فمرجعيتي ومرجعيتك التسليم لأمر الله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما والحجاب هو واحد من أوامر الله التي جاءت موافقة للفطرة عشان هيك ربنا جل وصف البنت وصف الإمرأة قال عنها او من ينشأ في الحلية تحب التزين قال وهو في الخصام غير مبين أي المرأة مجبولة ومفطورة على الحياء فإذا أوامر الله موافقة للفطرة الأنسية يعني فطرة المرأة تحب أن تستتر لذلك إذا جاءت المرأة لتطبق أمر الله فأمر الله يوافق الفطرة فالأصل أن البنت والإمرأة التي تلبس الحجاب تشعر براحة عندما تلبس هذا اللباس لأنه يوافق الفطرة أما التي تقول أنا أشعر بضيق طبعاً ما بتكلم عن اللي عنده مرض معين ضيق نفس أو غير ذلك أو, أو مرض بالجلد نعم بتكلم عن حوام النساء التي تقول أني أشعر بضيق فأشعر الآن أني تحررت تحررت من الحجاب قطعا يا إخواني لا ردا عاطفيا أو غير ذلك والله قطعا بعد البحث والتدقيق غالب هؤلاء إن لم يكونوا جميعهم عندهم مرض نفسي وهذا المرض النفسي اسمه شب الظهور كيف بدأت تلفت الأنظار؟ بدأت تلفت أنظار الناس إلها بتجيب وسائل التواصل وبتصور وأنا تحررت باركولي تحررت من الحجاب وتخلصت من القمع والجبر اللي كنت عايشت كل عمري مع بي وإمي بالبيت فالآن اتحررت ولكن لو عدت إليها بجلسة خاصة وطلبت منها صراحة أن تقول لقالت لك لا أشعر بالراحة لأن الذي قمت الآن فيه يخالف فطرتي فطرة الله فأقم وجهك للدين حنيفة الدين بعدين شو الأية للبعدة؟ ما تلاقي؟ الله التي فطر الناس عليها فأقم وجهك للدين طبق الأوامر هاي الأوامر ربي ايش هي الأوامر؟ الله الفطرة الفطرة اللي لك أن تقوم بهذه الأوامر فأوامر الله جاءت موافقة للخلق التي خلقك الله عليها هو الذي خلق وهو الذي أمر وجعل هذا الخلق جاهز ليتلقى هذه الأوامر وجاهز ليقوم بهذه الأوامر فمن قام بهذه الأوامر تلقى الفطرة وأخذ الفطرة مسألة ثانية يا في الله بدنا نفرق ما بين طريقة جبر بعض الأهالي على تطبيق أوامر الله وبين أصل أمر الله اليوم في عنا أب ما عنده حوار مع مناتهم ما عنده كلام ما عنده تفهيم ما عنده تعليم ما عنده ضرب وعنده جبر البنات اللي يقوموا بهذا الأمر أقسام قسم عنده مرض نفسي يريده أن يظهر لناس وقسم الحق على أهله بسبب سوء التربية وبسبب الجبر والضرب في التربية فولد عنده هذه البنت نفور مثل اللي اللي ما بيصلي للشباب بعد ما تقعد معه وتسمع منه وتكلم معه بتكتشف أنه عدم صلاة سببها أنه عندما كان صغيرا من عمر ثلاثة وأربعة سنين لا عند البلوغ كان يضرب كل يوم على الصلاة ضربا مبرحا فموضوع الصلاة عنده مربوط بالضرب إذا تذكر الصلاة تذكر صوت أبوه وتذكر الضرب وتذكر العصاي وتذكر الدم وغير ذلك فولد عنده نفور هذا إلو علاج خاص وأصله هذا المرض هو الأم والأب نفس الشيء بالنسبة للحجاب هذا لا يعني أن أترك البنت أنه والله أنا على حريتك الشخصية لا عشان البعض يسأل إذا كان عندك بنت ونزعت الحجاب او إذا عندك شاب وراح يتزوج وإجاء لك يا بي أنا بدي أخطب وحدة مش محجبة شو قل لي شو بتقول له بتق... بتقمعه وبتجبره ولا لا هكذا الأسئلة التي تثار عند البعض طبعا بلا أدنى شك أن الواحد منا كان أبا كان زوجا وكان أخا وكان ابنا عنده غير على عرضه وأنه يغار ولا يرضى لعرضه مهما كانت أما أو بنتا أو زوجة أو أختا أن تخرج كاشفا لما أمرها الله أن تغطيه هو الذي قال لها ولا يبدين زينتهن هذه زينة الشعر زينة والجسم زينة وهو الذي قال لها وليضربن بخمرهن على جيوبهن والضرب أي الستر والخمر هي ما يغطى به الرأس والعاتق وأعلى الصدر والكتفين فلذلك طبيعي لكل أب أن يغار على ابنته بس هون بيجي عندنا بعض الغيرة الحكمة والأسلوب الحكيم والمناسب في الترغيب والتحبيب أن لا يكون بذلك ضرب وكسر أحيانا ودم غير ذلك حتى لا يرتبط عند الأبناء والبنات أن هذا الحجاب أو هذه الصلاة أو غير ذلك أنا أمرت بها فأريد أن أتحرر هذا كلام يقال قال أريد أن أتحرر لا يا أخواني بدنا نفرق نحن ما نحكي عن هذه الحالات نحن عم نحكي عن حالة طبيعية ببنت تربت في بيت إسلامي نشأت على مائدة الكتاب والسنة ترعرعت على منهج ربنا جل جلاله ثم تأثرت بهذه الدعوات الخبيثة التي تقول لها أنت حرة فنقول لها أختي قولي لهم نعم أنا حرة بما يوافق شرع الله لأني أنا أمى لله كابنت وكرجل اسمي عبد لله فبدأ نعترف من الأول إما عبيد أو مش عبيد إذا عبيد فأنا تحت, تحت, أم تحت أمري فيما يحب يا ربي ماذا تريد الذي تريده أريده الذي تحبه أحبه الذي تكرهه أكرهه هذه حريتي أما غير ذلك ليس حرية بل هو خروج عن الإسلام بدي أكد على مسألة قبل ما أختم بينشروا بعض النساء المحجبات أنه أنا بوافق أنه موضوع الحجاب هو حرية شخصية أنا محجبة بس هذا اللي بتقيم الحجاب هي حرة حرية شخصية أقول لها أنت قمت وإن لم تخلع الحجاب بنفس فعلها وأنت معها في الوزر سواء والتي نزعت الحجاب وقالت أنا عاصية أعترف بمعصيتي مضطرة لذلك أتمنى من الله أن يكتب لي الهداية وأن أعود هي أفضل من تلك المحجبة التي قالت الحجاب حرية شخصية تبهوا أنا لا أبي بالحجاب بس لا أبي أنا بدي أجي معهم والآن الجمعيات النسوية وهذه المواقع التواصل بدت تنشر بين النساء حتى المحجبات هذا المفهوم لا مش حرية شخصية أمر من أوامر الله فأنا تحت أمر الله فلو كنت أنت محجبة ومبدك تقيم الحجاب لا توافقيهم لأن الموافقة هي موافقة في الوزر وأختم بضرورة لكل أب لكل زوج لكل أخ الاقتراب من البنات والسماع منهم اقترب من بناتك واسمع منهم وفهمهم وعلمهم واربطهم ببئة الإيمان حتى لا يتأثروا من هذه الأفكار الخبيثة التي تنشر بينهن نسأل الله تعالى أن يحفظ شبابنا وبناتنا وان يحفظ الكبار والصغار أنه ولي ذلك والقادر عليه وصلي لهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين